أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمَنُوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم.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 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون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 إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائماً أو قاعداً أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن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 تُمِّنُّ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام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 فهم قادرون عليها أتاها أمرنا, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذلة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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 إلا فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 إِكُم مَّن يَهْدِ الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي الْحَقِّ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 وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب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 Catherica كَذَّبَ ladina miłkobili him fal fal cafaka na akiba to wali mean. Wam كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا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 قد خسر الذين كذبوا باللقاء إلاه وما كانوا مهتدين وإما نري بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به أهل الآن وقد كنتم به تستعجلون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 فجعلتم منه حراما وحلالا قل أهى الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَّلُّ مِنْهُ مِنْ قُرآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إذْ تُفِيضُونَ فِيهِ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 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم الا اين ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُم مِن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُنَّ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ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 وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا اللَّهِ اللَّهَ Keltu فاجمع امركم فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا ولا ان فَمَا فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين Słyszeliśmy o tym, co mówiłem wcześniej, że w tej chwili nie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 فَتوكلوا بالله فعليح <تصفيق> توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا <تصفيق> ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. دنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تت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 حتى إذا أذركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.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 ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم مِنَ الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا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 حتى يروا العذاب الاليم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس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 Kulfantawiru inima kumina lmun tawirin. Zumenu na dżiru sullana walla dina amenu. Kazalika hakonala ina nun dżilmu minin. Kulje.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 أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 وَإِن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أَيُّهَا الناس قد جاءكم الحق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 حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين